بسم الله الرحمن الرحيم أ ل م تر كيف فعل ربك ب أ ص ح ا ب الجيل الم يجعل كيدهم في ت ص م ي ن و أ ر س ل عليهم طيرا أ ن ا ب ي تربيهم بحجاره فاجعلهم كعطف ماكو ل